بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريته من اياتنا انه هو السميع البصير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 وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفر إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما على التبخير عسى ربكم أن يرحمكم 124-عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا 125-إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم, أن لهم أجرا كبيرا 126-عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا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 وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ قَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزع وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها أَمْرُنَا مُطْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَطَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَاهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدُّهَا أُولَئِكَ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءٍ يربك وما كان عطاء ربك محرورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللakhirah اكبر درجات واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله اله اخر فتقعد مذموما مخذولا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 ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقصد ذم المنسور ان ربك يبسط رزق من يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا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 ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تذلغ الجبال قولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكرا ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله الهه اخر فتلقى في جهنم فتلقى في جهنم ملوما مدحورا افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناثا انكم لتقولون قولا عظيما وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُمْ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبِثُوا إِلَى الْعَذَابِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا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 فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُمْ قُلِ الْعَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثَمَّ إِلَّا قَلِيلًا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 وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القران ونخوفهم ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا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 إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فمن تبعك منهم فان جهنم جهنم جزاءكم جزاء امهورا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 أفأمنتم أن يغسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصلة أو يرسل عليكم حاصلًا ثم لا تجدون لكم وكيلًا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى يرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدون لكم علينا به تبيعا ام امنتم ان يعيدكم فيه تره اخرى يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَبْقَى لَكُمْ عَلَيْنَا نَصِيبٌ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ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 ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد ثم لا تجد لك علينا نصيرا وان كدوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا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 قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم فربكم اعلم بمن هو اهدا سبيل ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اتيت من العلم الا قليلا ولا ان شئنا لذهبنا بالذي اوحينا اليك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 وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِۦ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيَا وَبُكْمَا وَصُمًّا مَّأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَٰهُمْ سَعِيرًا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 قُل لَّوْ أَن تُمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا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 ما أنزلها إلا رب السماوات والأرض بصائب وإني لا ظنك يا فرعون مذبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا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 لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَا مُكْثِمٌ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجاهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغيب بين ذلك سبيلا